عذُ باللههِ من الشَّيطان الرجم وَلَ قدم خَلَ قلَإِن سان وَنعلَُ م تُ وَسسُ بهين نَفْسُ وَنعلَ مُ وَسسُ بههين َفسُوه وََحْنُ أَ قَبُ إلي وَحْنُ أَن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 ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق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 لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لدي عتيد القي يا في جهنمك لك كفار عندا مننال الخير معتد مرئ الذي جعل مع الله الهان اخر الذي جعل مع الله الهان اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه قال قرينه ربنا ما اغيتَهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيدا ما يبدل القول لدي وما أنا بضلام ما يبدل القول لدي وما نَبِذَ الظَّالِمُونَ الْجَنَّةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَّا يَوْمَ نَقُولُ جَهَنَّمَ نَزَّلَتْ وَتَقُولُ يَوْمَ نَقُولُ جَهَنَّمَ نَقُولُ نَجَنَّمَ مَهَلٍ تَرْتَئِي وَتَقُولُ هَل مِن مَّزِندٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ هذا ما توعدون هذا ما توعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوها بسلام وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيدا تي <تصفيق> <'تبي> في قران تي في